لقد كان لكم في رسول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 بيتي النبوة وإلى حياة المعلم الأول والقدوة عليه الصلاة والسلام لكي نرى كيف عاش عليه الصلاة والسلام كثيرا من المواقف في حياته ثم نقتدي به ونسأل الله لنا ولكم اليعانة والتوفق في ذلك كان عليه الصلاة والسلام مهتما بالضعفاء بعمومهم ضعفاء المسلمين ولما كان كذلك عليه الصلاة والسلام كان لزاماً علينا أن نحذو حذوه وأن نقتدي به تعالوا نعرف في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور عمر بن عبد الله المقبل كيف كان عليه الصلاه والسلام يهتم بالضعفاء ضيفنا هو الأستاذ المشارك بكليه الشريعه والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم فاورحب به باسمكم جميعا حياكم الله دكتور عمر و أهلا, أهلا, بكم اهلا وسهلا آه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالضعفاء الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومولاه ما بعد طبيعة الناس يعني إنما يلتفتون للأقوياء هكذا الأقوياء ماديا ، الأقوياء اجتماعيا ، الأقوياء عسكريا الأقوياء في شتى ال المناحي والحقول لكن الضعفاء غالبا ما لا يلتفت إليهم عموم الناس فضلا عن كبرائهم فضلا عن كبرائهم ولا يهتم بالضعفاء إلا الكبراء حقيقة وعلى أرأسهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام فقد كان يولي هذا الصنف من الناس عنايه فائقه وقبل ذلك اقول كان القران الكريم يهتم بهؤلاء فقد نزل في بعضهم سور خاصه تخصهم وقد ومن هذا سورة النساء والضعف حينما نذكره هنا قد يكون ضعفا وصفا دائما بطبيعته وقد يكون وصفا عارضا ولهذا لهذا بعض أهل العلم يسمي سورة النساء سورة الحقوق المتعلقة بالضعفاء فجاء ذكر حقوق النساء ذكر حقوق المطلقات ذكر حقوق من؟ ذكر حقوق المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ذكر الذين لا يستطيعون الهجرة عموم الضعفاء جاءت لا كلام على الأيتام والتحذير من من أكل أموالهم حينما قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون في بطون إن الذين يأكلون أموال ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فلا غروى إذن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان خلقه القرآن أن يترجم هذا الهدي القرآني في العناية بالضعفاء في واقعه وتصرفاته بل هو الذي قال عليه الصلاة والسلام واعلنها صريحة وحفظها لنا الرواة هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم هي دعوة واضحة للاهتمام بهؤلاء الضعيف كسير القلب هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى الضعيف يعني يشعر أنه لا طاقة له ولا قوة له بهذه الأسباب المادية فلا يجد إلا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولذلك ذكروا في الأخبار في, في, في السنة لما رجعت بعض أمهات المؤمنين قبل أن يتزوج بهن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا موقفا رأيناه في الحبشة لإحدى الضعيفات فما هو هذا الموقف موقف الامراه ضعيفه علق عليه النبي عليه الصلاه والسلام رأوا في الحبشه عجوزا تحمل على راسها شيئا من طعام فجاء احدهم من الخلف احد المتمردين احد المراهقين احد العتات فجاء ودفعها دفع العجوز من خلفها فسقطت هذه الانيه من فوق راسها وسقط معها الطعام طبعا هي الان لا تملك ان تنتقم وتاخذ حقها من هذا الظالم ومن هذا المعتدي قالت ستعلم يا غدر غدا اذا برز الله عز وجل للخلائق على عرشه وانتصر للظالم وانتصر للمظلوم من ظالمه ثم علق النبي عليه الصلاه والسلام على هذا المشهد وقال لا قدست امه لا يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعته الله إذن هذه رساله ايضا للعنايه والاهتمام بحقوق هؤلاء الضعفه والحذر من الاعتداء على حقوقهم ثم الحذر مره اخرى من اخذ حقوقهم من الظالمين ابو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافه اعلنها صريحه القوي الضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له حتى اخذ الحق له مبدا تربوا عليه وتلقوه منه صلوات الله وسلامه عليه فكانت الرسائل العمليه والقوليه قد بلغت فأعلنها أبو بكر أول ما تولى الخلافة لا يس عندي أحد قوي يأخذ حق الضعيف ولا مظلوم لا يؤخذ له لا المظلوم يبقى حقه حتى ينتصف للظالم والضعيف يبقى حقه حتى يأخذ حقه من القوي أيضا نجد في التطبيقات العملية ليست في مقاطع الحقوق بل في الإشعار بالاهتمام بالضعفة الاهتمام بمن لا قد يؤبه لهم قتل قتل أو كان هناك رجل من الصحابة يقال له جليبيب رجل غير مشهور وغير معروف في أوساط الناس دخل في إحدى المعارك وقد كان ربما صلى الله عليه وسلم يعرفه لكنه ليس بتلك الشهرة و التي لغيره من الصحابة رضي الله عنهم فلما انتهت المعركة قال من تفقدون قال نفقد يفقد فلان و قال من تفقدون قالوا نفقدوا فلان وفلان قال لكنني أفقد الله من هذا جلابيب لم نعرفه إلا في هذا الحديث رجل من ضعف المسلمين فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلوات الله عليه وسلم يبحث عنه في القتلى حتى وجده مضرجا بدمائه وجراحه فيجلس عليه الصلاة والسلام ويجلس على ركبتيه ويحمل هذا الرجل الضعيف الذي لا يعبه له ويضعه على فخذه الشريف صلوات الله وسلم <تصفيق> عليه ويقول قتل سبعة من المشركين وقتله أنت مني وانا منك لا إله يعني تصور لو كنا في هذا المشهد يا أبو سامة أي رسالة تصل من خلال هذا الموقف للذين يشاهدون نحن نتأثر بهذا الموقف ونحن نسمعه فكيف بمن حوله لا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم كما أكدت عليها في أكثر من وقفة لا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ولا احد غير مهم عنده مهم وعنده اهم نعم الناس ليسوا درجات وليسوا سواء لكن لا يوجد في قاموسه احد لا قيمه له من اصحابه ولا ممن يراهم ويتعامل معهم ممن من اهل الايمان ومن اهل الصدق هذا نموذج مشرق في العنايه بهؤلاء الضعفه والمساكين الذين لا لا يلتفت لهم ووضح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثمرة واحدة من ثمرات هذا الاهتمام إنما تنصرون و ترزقون هل ترصن؟ نعم، تنصرون و ترزقون إلا بضعفائكم يذكروني هذا الموقف في قصة جوليبيب بموقف يعني فيه شيء من القرب حينما رجع المسلمون قافلون من غزوة أو من معركة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه فكان يسأل عن من قتل من الصحابة من قتل من التابعين الذين حضروا تلك الفتوحات فقالوا مات فلان وفلان وفلان وفلان وناس لا تعرفهم يا أمر المؤمنين يعني يشير أنهم ليسوا من الناس المقربين وكذا فقال عمر رضي الله عنه إن كنت لا أعرفهم فالله يعرفهم إن كنت لا أعرفهم فالله يعرفهم لا يضرهم أن لا أعرفهم يعني فيها نوع من القرب إن كانت ليست بذلك الظهور إذا تعذلي إذا تالي دكتور نبقى عند هذه المواقف ما هي الالال أو ما هو المردود النفسي على الإنسان الضعيف سواء كان يتيما أو وضيعا أو أيًا كان ضعيف بعمومه عندما يجد هذا الاهتمام هذا الاهتمام سواء من من المسؤول أو من الكبير أو من لا شك يعني أن أثره يعني عظيم جدا نحن مررنا بمرحلة الطفولة يا أبو سامة ونذكر بالإكبار والتقدير ذلك الإنسان الذي كان يشعرنا بالتقدير والاحترام. كما أننا ونقول عف الله عنهم نتذكر بمرارة تلك المواقف التي قسي فيها علينا الطفل يعيش حال الطعب بلا شك الطفل من الضعفة الذين عذرهم الله عز وجل ف يعني يبقى في القلب ذكرى حسنة يبقى في القلب شعور إيجابي اندفاع انطلاق وكم من طفل كانت انطلاقته إلى عالم الإبداع إلى التميز إلى خدمة الأمة بسبب كلمات إيجابية سمعها من رجل كبير وكم من انسان في المقابل كان سببه دعني أقول التحطيم وتقصيص الاجنحه كلمات من التبكيت وكلمات من او حتى اللوم والتعذيب النفسي وربما الضرب وهذا مؤلم ان تراه يعني يصدر خاصه اذا كان يعني كانت العلاقه هذه بين والد وولد او بين مرب وتلميذه يعني من الاشياء ايضا التي تتعلق بعنايه عليه الصلاه والسلام بهؤلاء يعني وهو توجيه الرباني أيضا في قصة عبسة. أينها؟ وهذه بالمناسبة عبسة يعني هي من أمارات أن يعني كما ذكر أهل العلم أنها من أعظم الدلائل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل وأنا النبي صلى الله عليه وسلم أصدق من نطقاء وأصدق من أخبر عن الله هذه السورة فيها نوع من العتاب لمن للنبي عليه الصلاة والسلام بخصوص رجل أعمى. ان بيعله السلام كان مشغولا بدعوة رؤوس الكفر والرجل اعمى يعني الأعمى حينما تلتفت عنه ذات اليمين او ذات الشمال لا يدري ايش كذلك يعني هو الان فاقد لحاسه الابصار فقضية انك تعطيه وجه هكذا او تلتفت عنه غير مؤثره بالنسبه له ومع ذلك شعر عبد الله بن مكتوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا عنه وهل كان مشغولا عنه لأكل أو طعام وشراب أو حتى أمر غير ذبان لا كان مشغولا بما يرى هو عليه الصلاة والسلام أنه أهم وهو دعوة رؤوس الكفر فإذا اسلم واحد من رؤوسهم نفع الله بإسلامه عشرات وربما مئات وربما آلاف ولكن صلى الله عليه وسلم جاءه هذا العتاب ليقول له إن هذا المؤمن, إن هذا المؤمن أولى من أناس لا تدري يؤمنون أو لا يؤمنون عبس ولا ان جاءه الاعمى قال الله تعالى بعدها وما يدريك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى وقال الله أما من استغنى اما من استغنى اعرض ما يعني احتفى بهذه الرساله فانت له تصدى لماذا تعطي هؤلاء وجها كما يقال اكثر مما تعطي هذا المؤمن ويقول بعض اهل العلم معلقا على هذا صدق الله ما يدرك عله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى امتدت السنون بعبد الله ابن مكتوم حتى مسك الرايه في معركة القادسية حتى مسك الراية في معركة القادسية وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته أو سراياه على المدينة ليكون أميرا لها فامتدت السنون مات أولئك أو كثير منهم على الكفر وبقي هذا الرجل صامدا بإيمانه مجاهدا في سبيل الله تعالى هذا نموذج من عتاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم للعنايه بالضعفاء ايضا في في في موقف من المواقف ضعفه المسلمين بلال بن رباح سلمان الفارسي صهيب الرومي مجموعه من الضعفاء كانوا في يعني في في كما نقول جارب المجلس وجاءه عليه الصلاه والسلام اناس من هؤلاء فأراد الله عز وجل ان أيضا ينبه النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه القضيه لما قال الكفار لما قال الكفار لا نقبل أن نجلس في مجلس ونحن أشراف الناس مع هؤلاء العبيد أطرد بلال وأطرد سلمان وأطرد صهيب دولا لا يجلسون معنا ثم تعال نتفاوض وممكن نستمع منك قال الله له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه لاحظ لا تطردهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردوهم فتكونوا من الظالمين رأيت العتاب في حق من في حق ضعفه اناس يعني تكلم هؤلاء المشركون الذين تدثروا بلباس الجاهليه وانعرتها ليديد ليخرج هؤلاء الضعفه من مجلس رسول الله صلى الله عز وجل وفيات الكهف ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد وزينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والتبع هوى وكان أمره فرطا لا تطع هؤلاء هذه كلها أخ الكريم نماذج يعني عظيمة مشرقة في عناية الشريعة بالضعف ويدروسه مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ووطبقها هو عليه الصلاة والسلام مع ضعف المسلمين الذين كانوا حقا وكيف نطبقها الآن بدورنا يعني الآن لو أعطيتني خطة عملية لكي أكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم قلت لابد أن تكون مهتماً بالضعفة أعطني واحد اثنان ثلاثة تذهب إلى فلان إلى كذا إلى الضعيف الفلاني إلى الفقير الفلاني يعني أنا أقول الإنسان يعني كل أدرى بنفسي في مثال أو ما هي القنوات التي يمكن أن يباشرها يعني قد تكون هناك جمعية أيتام قد تكون هناك دار لعاية الأيتام قد تكون هناك فرصة لزيارة مثلاً جمعية البر للتعرف على بعض الأسر الفقيرة أو ذات الوضع الاجتماعي الصعب هذا أخي الكريم مما يكسر أقول يعني خلق أحياناً الكبر أو دعني أقول لك يعني يلين القلب حقيقة و جاء في حديث و إن كان فيما فيه من المقال من أراد أن يلين قلبه فليمسح على رأس اليتيم إذن القرب من هؤلاء يكسر احيانا نبره الكبير او العلو او شيء من هذا القبيل التي قد يجدها الانسان من كثره احتكاكه بالاغنياء والاثرياء والكبراء فزياره هؤلاء الوصول الى قلوبهم الوصول الى نفوسهم الوصول الى حاجاتهم هذه مما تعين على لين القلب ورقته وفي المقابل سد حاجه هؤلاء ودمجهم في المجتمع قدر الامكان الضعفاء هل فيهم قريب وبعيد ابدا جليبيب لا نعرف هو جلابي هذا هو هو جلابي لا نعرف عنه شيئ أكثر من هذا هذا من الضعفه عبسه و هذا الرجل كان من عبد الله بن مكتوم لم يكن من قراب النبي عليه الصلاة والسلام ما في قريبا هو وصف الضعف هو وصف الضعف الجارية التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عقلها شيء هذه من الضعف هي امرأة وفي عقلها شيء يعني كما يعبر عنه بالاصطلاح المعاصر من دولة الاحتياجات الخاصة عبد الله بن مكتوم من دولة الاحتياجات الخاصة بالتعبير المعاصر ومع ذلك كان يعني عوتي بن مسعود صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ابي و وتاتي المرأة الجارية هذه التي في عقلها شيء وتاخذ ابو صلى الله عليه وسلم وتاخذ بيده الى اي سكك المدينه شئت ليقضي حاجتها والعجوز التي كانت تقوم المسجد كذلك نعم احسنت العجوز التي كانت تقوم المسجد هي امراه سوداء تقوم المسجد يعني كل مواصفات معها لان يطلق عليها ضعيفه بامتياز ضعيفة ضعيفه بامتياز ومع ذلك لما ماتت صلى عليها الصحابة فكان انهم ما أن يشغل ان الرسول عليه الصلاه والسلام فافتقدها شوف افتقدها والله لا يفتقد انسان احد الا وقد كان منه على بال لو لم تكن منه على بال اصلا لما افتقدها كان يراها تلوح يرى المسجد نظيفا ثم يرى هذه المراه اذا وجد اي شيء يحتاج الى نظافه تبادر اليه يفتقدها وجد شيء جعله يشعر ان هذا هذه المراه غير موجوده اين هي ماتت فالا كنتم اذنتموني ما ترك ما توقف الامر عند هذا العتاب النبوي للصحابه بل ذهب هو بنفسه عليه الصلاه والسلام وصلى على قبلها ثم قال كلمه عظيمه ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله ينورها بصلاه عليهم ينورها بصلاه عليهم هذه النماذج المشرقه العظيمه هي حقيقه مناره يهتدي بها كل انسان مهما بلغ أول رجل في الدولة وأخر رجل في الوطن في في في البلاد الإسلامية ينبغي أن يكون له نصيب من رعاية هؤلاء الضعفاء والمساكين ليهتدي بهدي علية السلام ليني قلبه ليالا ليانال الأجر العظيم في العناية بهؤلاء الضعفاء والمساكين ونختتم بسؤال ربنا أن يجعلنا من هؤلاء الذين آمين يهتمون بالضعفاء والمساكين ومن المقتدين بالنبي صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم في جميع أفعالنا كما ندعو لكم مشاهدين الكرام ونشكركم على بقائكم متابعين